بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطنا به جمعا إن إن الإنسان لربه لكنود كنود، وإنه على ذلك لشهيد شهيد، وإنه لحب الخير لا شديد، أ يعلم إذا بعثر ما في القبور. وَحَصَلَ مَا فِي الصُدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ